ور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمرئ بما كسب رهين وأمدناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسل لا نغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا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 ويأتوا بحديث مثله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 سبحان الله عما يشركون وإيروك مِنَ من السماء ساقطين يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقوم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولاهم ينصرون وإن للذين ظلموا عذاب ولكن